ومن يقرق منكم لله ورسوله وتأمن صالحا وتأمن صالحا نؤتها بها مرتين وأعكبنا نزقا كريما يال كأحد من النساء إل اتقيتن فلا ترطعن بالقول فيروا مع الذي في قلبي مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرجا جاهل المية الأولى وأقلنا الصَّلَاةَ وآتينا الزَّكَاةَ وأطيعنا الله ورسوله إِنَّمَا أريد الله ليذيب عنكم الرجس أهل البيت ويطرركم تطبيرا واجكرنا ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقائدين والقائدات والصالحين والصالحات والصابرين والصابرات والخاشعين والقاشعين الصادقين والمتقين والصائمين والصائمات والخافضين فروجهم والخافضين والخافضات والذاكرين الله كثيراً و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 ومن يعطي الله ورسوله فقل ظل ظلالا مبينا وإن تقول للذي أنعم الله عليه عَلَيْكَ عليه أنشك عليك جوجك واتقل الله, الله وتخفي في نفسك الله مبدي وترشني وَاللَّهُ أَحْكُمُ أَن تَغْشَى فَلَمَّا قَضَى جُمْنًا وَطَرَنَ زَوْجَنَا كَهَلٍ يَكُونَ عَلَى يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ خَرَجٌ فِي أَجْوَابِ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 لا الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله قسيبا ما كان محمد أبا أخذ من رجالكم ولا كرة وكان الله بكل شيء عاليما يا أيها الذين آمنتوا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصينا هو الذي يُصَلِّي عليكم وَمَلَائِكَتُهُ ليخرجكم إلى النور وكان للمؤمنين رحمة تحيتم يوم يلقونه سلام وأخذ لهم أجر كريم يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرة نذيرا وداعيا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 وَلَمْ يَكُونُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُمْ ثُمَّ تَظُنُّونَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُمْ فَمَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ يا أيها النبي إن أخلناك أذوادك يا أيها النبي إن أخلناك أذوادك التي آتيت أدورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك ما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي ياجرن معك وامرأة مؤمنة وغبث نفسها للنبي وامرأة تَمِينٌ وَمَبَتْنَا الزَّغَالِ نَبِيٌّ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْفِحَ خالصَةً لك مِنْ دُنْيَا الْمُؤْمِنِينَ قَدْ ويرضين بما آتيتهم لكون والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله علماً خليماً لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل به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 ولكن إذا دعيتم فتفروا فإذا طعيتم فانتجروا ولا مستأذين لحبيه إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحبي منكم والله لا يستحبي من الخط وإذا سألتموه فاسألونا من وراء حجاب ذلكم أطلعوا لقلوبكم وقلوبه وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أجواجه من بعده أبدا ذلك كان الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تفوه فان الله كان بكل شيء عليما لا جناق عليهن في آبان وتقين الله إن الله كان على كل شيء شيدا إن الله وملائك تقول قلون على النبي يا أيها الذين آمنوا قلوا عليه وتليوا تكذيما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 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ كل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُؤْذِينَ من مِنْ ذلك مِّنَ الْجَنَابِ وَلَا فلا يؤذين وكان الله غفورا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْهِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِم مَّا لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَّن أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تفتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد السنة الله تبديلا يشأل جنس وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعدلهم سعيرا خالدين فيه يوم تقلب وجود وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يطرح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا أعرفهم أمانة على السماء والارض والجبال والجبال فابين ان يحملنها واسفق منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين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 وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم غريب لا يعزب عنه مصقام ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا يجدين الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاددين أولئك لهم عذاب من رجل الأليم ويظى الذين أوتوا انزل اليك من ربك هو الحق ويهدي الى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق للنبل في خلق جديد ابتغى الله كذبا امنيا بل, بل الذين لا يؤمنون بالآخرة والعذاب والضلال البعير أَفَلَا يَرَوْا إلَى مَا بَنَى أَيْدِيهِمْ وَمَا غَلْبَهُمْ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَنَقَ سَبِيمُ الْأَرْضِ أَمْ سَتُطَاعَهُ كِذَابًا مِنَ السَّمَايِ إِن في ذلك لآية لكل عرب ولقد آتينا داود بن فضلا يا جبال أوري معه الطير، وأنا منا له القدير أنا منتا بغاة وقدر في السرد وأعملوا صالحا إني بما تعملون بصير وللبينا الحرب هو شهر ورواحه شهر وأكلنا لوعا القطر ومن الجن من يعمل بين يديه يَعْمَلُ ربه ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن عن أمرنا يُعذِّبُ مَن عَادَى بِالسُّرَيِّ يَعمَلُونَ لَهُ مَا شَاءَ مِنْ مَقَابِرَ وَتَمَاثِيلَ وَجِكَامٍ وَقُدُورِ الرَّاشِيَاتِ وَقُدُورِ الرَّاشِيَاتِ يَعْمَلُ وَقَلِيلٌ مِنْ عبادي فلما قضينا عليهم الموت ما دل لهم على موته إلا ذابت الأرض تأكل من سأته فلما ظر تبينت الجن أن لو كانوا نعلمون الغيب ما لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لقد كان سبع في مسكنهم آه جنتان عن يمين وشمام كلوا من رسل ربكم واشكرونه كلوا رسل ربكم واشكروا له بلدتهم طيبكم ورب الغفور فأعرضوا فأرسلوا عليهم سيد العالم وبدلناهم بجنة وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل ذلك جديناهم بما كفروا وهل مجازين لكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باغتنا فيها قرى ظالمة وقدرنا فينا السير سيروا فيها نيالي وأياما آمنين فقالوا ربنا بعد بين أكثارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور وَلَقَدْ وَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِذْنِي فُضَنَّهُ فَاتَّبَعُهُمْ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنْ أَعْلَمَ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ من, مَنْ هُوَ مَنْ هَا فِي شَكْءٍ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ خَفِيرٌ قُلْ لِهُمُ ال لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيه من شر وما له منهم من ضيق ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن حتى اذا تفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وَمَا لَنَا أَلَّا نُكَلِّمَ وَلَا نُزَكِّيَ وَنُسَبِّحَ وَنُقْرَأَ الْقُرْآنَ وَلَا نَكُونَ كَالْمُشْرِكِينَ وَلَا نَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا نَكُونَ مِنْ وَلَا نَكُونَ مِنْ أَهْلِ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ رَبُّنَا كُمًّا مَّا يَفْتَقُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قُلْ أَوْلَيُّ الَّذِينَ الْأَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ أَكَلَّا بَلْ وَمَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل لكم عن يوم لا تستاخرون عنه ساعه ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه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 قال الذين استكبروا للذين استضعفوا نحن قدرناكم عنه لا بعد إجاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل نكبر الميل والنار إذ تأمروننا أن نكبر بالله إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعله أنزابا وأثرنا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كبروا هل نجدون إلا ما كانوا يرمنون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال نترفوها إلا قال نطرفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن من معذبين قل إن ربي بسطر الرزق من يجاء ويطلر ولكن أكثر الناس لا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم مِّنْ فإلا من الْآخِرَةِ إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا والذي يسعون في آياتنا مراجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يرسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو صيح راضي ويوم يحروا جميعا ثم يقول للملائكه هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولمنا من دونهم بل كانوا يعبدون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 مَن ما كان يعذب اباه اته وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا إحشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكان فكان نكير قل إنما أعدكم بواحدة قل إنما أعدكم بواحدة أن تكون الله مثنا وفراها قل إنما بواحدة أن تقربوا الله مثنى واضغادا ثم تتفكروا ما بصاح من جنة إن هو إلا مبير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما شألككم من أجر فهو لكم إن أجر إلا الله وهو على كل شيء شهيد قل, قل ان ربي يقذب بالحق على مروب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يميد قل إن ظلت فإنما أظل على نفسي وان تريت فبما يوقي إلي ربي إن انه سميع قريب ولو ترى افحذوا فلا توثقوا من مكان قريب وقالوا انا به وانا متناكم من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغير لَكِنْ غَائِبٌ وَخِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَجِدُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ قَبْلُ إِنَّهُ كَانَ مُفْتِشًا مُرِيبٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ قتلا بني أهلحة مثنى وتآث ورباع يبين في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما مبتح الله للناس الرحمة فلا ممسكنا وما ينسك فلا مرسل له من بعضه وهو العظيم الحكيم يا أيها الناس تذكروا نحمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فقد كذبت الظلم من قبل وإلى الله